يوم ما تقابلنا اليوم ده هفضل مش نسي انا انكتب لي احلى قصة حب في اول مشاعر حلوة قلبي حساها ولهفتي لمعادة قبلك بعدها بحبك اللي في عنيك قولتها وفرحه اللي استنى يسمع ردها انا حتى فاكر تقابلنا ازاي وفيه و اول كلمه بينا وسلام الايدي Mistniadna mam z Sama